بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون.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 بل قالوا أضاه أحلام بل افتراه بل هو شاعر فلئتنا بآية فلئتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها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 اننا كلنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيداً خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو اردنا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 وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أَفَإِمَّا التَّفَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَات أيقتُ الموت بِالشَّرِّ بالشر والخير فتنتون وإلينا ترجعون وإذا رأك الذين كفروا إن يتخذونك إلّا زواج اي يَتَّخِذُونَكَ الاهُزُ وَا هَذَا الَّذِي يَذْكُرُ اَلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَانِ هُمْ كَافِرُونَ قُلْ قَلِ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ اَيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلموا الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ولا هم ينصرون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 وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبْتٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَثَابٍ أَحَاسِبِينَ وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءَ وَذِكْرَ الْمُتَّقِينَ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 ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التمافيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا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 قال بر ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وَأَنَّ عَلَى ذَلِكُم مِنَ الشَّاهِدِينَ وَتَالَ اللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّ مُدَبِّرِينَ فجعل لهم إِلَّا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون قالوا من فعل هذا بالهتنا انه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتيا يذكرهم يقال له إبراهيم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 فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَأُولَئِ يَنطِقُونَ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أُفٍّ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا كُونِ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَخْسَرِينَ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ بَنَاةً وَكُلًا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ وَأَوْحَيْنَا عليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوط اتيناه حكما وعلما ونجيناه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 فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا وأنت خير فاستجبنا له ووَهَبْنَا لَهُ يَحِيَّ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَا رَغْبَ وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خاشعين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 ''Yâ وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ''İnnekum wa ma ta'budun min dun illahi haçabu jahennem laha wâridun.''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 قوم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم الذين كنتم تعدون يوما نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا